ابنك يا, ابنك, يا فبت يا فبت و فبت ابنك يا حامل جا وفى بوعوده يا ابو الحسن يا ابو الحسن ثبت وجوده ابنك يا حامل جا وفى يا ابو فاضل يا اسنيك يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو الحسن يا بتروجن روح العدى ما لحظ يا ابو حسين حافظ الكفاله اوفى بوعودك وان روح العدى علي ما لحمه يا ابو حسين حاصل كفاله اتحزم بدينا ورايه بمينه اتحزم بدينا ورايه بمينه اذه علي ونشوف على البده السوده علي ونشوف على البده فهبت وجوده مثلك يا قاتل هذا مفاضل مثلك يا قاتل هذا مفاضل يا ابو الحسن فهبت وجوده اصطف يا ابو الحسن فهبت وجوده ابسوح المحن عباس بيّن ولائه والخوة بالميدان أرفص دمائه يا حلمي حن عبا اس بين ولاء للخروه بالميدان ارخص دمائك حدد مراده يا ابو حدد مراده يا ابو الشهاده ما هم ابدل المر زاد بصموده ما هم ابدل المر زاد بصموده جنك يا حامل جاد ثبت وجهنا لك مثل ما انت جود عدم فاضل لك مثل ما انت جود الحسن ثبت وجهنا طفي يا الحسن ثبت وجهنا بينوا فاو زاد روح الحق ايدك و اول شرع والدين مدوري يا نوفا اوجاد روح العقيد روى الشرا والدين ندوريده سر الكماله زاد و نواله سر الكماله زاد و نواله ومثلك يا داحل يرهب وجوده الحسيني فلهج وجونه لك يا حامل جاففوا عودك نطفي <تصفيق> ابو الحسيني فلهج وجونه لك زودك يا ابو الحزميه يا عباس كرار مثلك يا ابو النور ماس حتى اسمه بيتر زودك اسمه هداية للنص الراية وكل من يشوف ويقول طالع العودة وكل من يشوف ويقول طالع العودة <تصفيق> الهندسة الصوتية والتوزيع أحسين الطلاباوي صوت الرادود الحسينيه سيد محمد الموسوي كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي اصطفى